وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبَلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُعْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان الذين كفروا سواء اعلمتم ام فرتم لم ام لمتم غيرهم لا يؤمنون وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والا ابصر غشاوة وهدوا معافا ضيما وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ لَاقِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخوَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخوَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسًا وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي نَرْضِ قَوَلُوا إِنَّمَا نَحْنُ ala inna hum humul musidun wala kila yasurun waiza qeeda lahom aminu kema aminan nasu qualu anu minu kema aminassu ala inna وَمَا لَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا آمَنَّا وَإِذَا أَخْوَلَوِنَا سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَأَكُمُوا ما إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِيهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ذَهَبَ الَّذِي لَا يُنْذِرُهُمْ وَتَوَلَّكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ثُمَّ بَكَمُنَ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَزَوَايِبَ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَوَعْدٌ وبرق. يَجْعَلُونَ أَصْوَابَ أَنْفِ فِي آذَانِهِمْ مِنْ أَصْوَائِقِ حَضَرِ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا وَإِذَا أَضْغَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْئِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ أَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والثماء بناءا وَأَنْ زَلمِنَ السَّمِمَا أَ سَأَغْ وَجَبِهَ مِ لَفْسَ مَ رواطِِْخَنَّكُمْ فَنَا تَنْ جعَلُون لِنَّ يأَْ دَذَو وَأَ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَى أَبَدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِن مِسْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ 窄 Iam tafanu wala tafanu o vatta ku na rollati wakoduan na suwal وَأَبَنِ الشَّيْرِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا فَأُنْزِلَ عَلَيْهِمْ ثَنَابِتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَخَذُوا مِنْهَا جُزْءًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهدى الله من بعد ميساقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في نوره e kao mohofir, Kaifata furuna bilahi wa kutomo a muaata fa ahhiko somma o mitoko, Soma yo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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِنٌ فِي نَرُضِ خَلِيفًا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيَّا مَنْ يُفْسِدُ فِيَّا وَيَصْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّعُ بِعَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقل فقر على أن بأوني بأسماء أولائكن كنتم وَأَنُزِّلَ سُبْحَانَكَ مَا عَلِمْنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِهِ أَسْمَاءَ إِمْ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قُلْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكفرين وقلنا يا آدم اسكنا انت وزوجك الجنة وكلا منها غدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عادُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى فَتَلَقَّىٰ آتَاهُم مِّن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَهْوِي طَوْرًا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنْ مَا يَأْتِ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِفْرَاءٍ إِذْ نَذْكُرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ وَآمِنُوا بِمَا minubi مُصَدِّقًا a zatomus waddi تَكُونُوا mama a kuwana ta kuno aana kafirrinambi Wada tashtarobi a ولا تلبيثوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصرعة وآتوا الزكاة وارقعوا مع الراكعين Ata moran na sabinbir ni wat tansa na a fosa ku totat nun وَإِنَّ هذا كَديرَةٌ الَّ أَنَ الْخُواشئينَ الَّينَ يَظُّون الذيذينَ يَعوّونَ أَنَّهُم مُلَ خَُِّهِم وَأَذَفُمُ إِه رَجون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 wala يخواballu م tafa aatu wala ywazumina aadalu wala homiwaru Wana jna kuanifirirauna yasmouna ku sun alhazabin يذَppiuna a ku waastayuuna niisa Wa fiza le kommba mir wapi ko ma ai wa isokana bi koulbehoasa ang jaina ku وَإِذْ مَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَرْبَعِينَ ۖ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ضربتموا أنفسكم باتخوا فيكم العجل Fa vo e daèri iò fakwat afonseri conhhoron la kom dabári ikonfataba a la inkon i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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا عَيْسَىٰ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَفَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين غرموا قولا غيرا الذي قيلنهم فأنزلنا على الذين غرموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استثقل موسى لقومه فقل نضرب فَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَدَعَانِي مَكُلُّ عَنَاصٍ مَصْرَبُهُمْ كُونُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا إِلَىٰ رَبِّكَ يُرِهْنَا مَا تُبْصِرُ فَادْعُ نَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها <تصفح> أولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضُرِبَت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِئِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ انَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ من, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَإِذَا خَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَوَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَازْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ فَإِنَّمَا لَفَظَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَسَتُفْقَلُنَّ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَجَعَلْنَا لَهُمْ كَلَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالُوا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعنوا ما تمرون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 قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَى عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِينُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْضِ فَالْلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُ لَا نَجِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَعُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْأَنُونَ وَإِذْ خَتَلْتُ نَفْسًا فَادَّوَأْتُمْ فِيهَا والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضيبوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثُمَّ قَذَفْتُ قُنُوبَكُم مِّن بَعْدِ غَارٍ فَكَانَ حِجَارَةً أَو شِدَّةً قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الماء وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا أم تَعْمَنُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الرَّسُولِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقْبَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا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 وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْفِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَثَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُولَ اتَّخَدْتُ مِنْ دَوَّعِ عَهْدًا فَلَنْ يُقْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا انت تقولون عز الله ماذا تعلمون بل لمن كذب سيئات وهواطط بي خطياته فاولئك اصحاب النار هم فاولئك اصحاب النار فيها خالدون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّوَلِعَاتُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ جَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذَا أَخْوَذْنَا مِيسَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلَ نَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي e sana وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا aata وَآتُوا wa ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذَا قَذَفْنَا مِنْ سَاقٍ قَوْمًا لَا تَفْكُونَ دِمَاءَهُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أَ تُهاَا أونَ إاتقَونَ آ فُسَكون تُخجونَ فرَيق مكُم بِ من دارم تَبورُون عَلَم وَإِ يتُكُمهُ أْنَادَةُ فَادُهُ وَهُو مُحَرَمن عَلَ قُمُ إِخْراجُغُم أَفَتُ مِنونَ بِبعَعْضِ الكتابَابِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزٍّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِمَاءَ سَدِّ الْعَذَابَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Yulayka الذina اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا, فلا يغفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدَاتِنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا إيث بن مريم البجينات وأيدناه بروح قدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تأوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وَقُولُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِينَ مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُطَدِّقٌ لِمَا مَأَهُمْ وصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما غاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين bih semashtar bih anfusam an yakfuru bima anzal allahu baghenan an yunazlil allahu min tazlih ala man yashau min abadih faba'u bihazabin ala ghazab وللكفرين أذب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنذر الله قولوا نؤمن بما أنذر علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما مأهم قُلْ فَلِمَا تَقَتُلُونَ أَنْبِئَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبَلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُنْثَابِ الْبَيِّنَاتِ الظُمَّةِ تَغَدْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا خُذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ بِكُفْرِهِمْ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 فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنه أحرص الناس على حياة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 Qulma kara aduwan ne jeberi na fa e na hun na za aanawalben ka bi niilla yeemoxoddi qo Muxoddi من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائن فإن الله عدو للكافرين ولقد انذلنا إليك آيات بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا فَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا آدُوا عَهْدًا لَبَثَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ اكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولكن السياط يذكرون يعلموننا فالسحر وما وما نعوذ من الملكين بباب لهوت وما روت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَنَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَذِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضُورِينَ بِهِ مِنَ أَذٍ إِلَّهِ بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِثَ مَثَلًا فِي النَّارِ أَوْ يُفْسُهُمْ لَوْ كَانُوا ban wattauna matu batumina della ewaron lauka nu yalaamu Ya a a lazina aman na tako lo ana wa ko vona وللكفرين عذاب نريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينذل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله هو ذو الفضل العظيم ما ننسخ منا ياتينا نسيات بخير منها او مثلها الم تعلم الله على كل شيء قدير أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِجٍّ وَلَا نَصْوِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَنُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسِى مِنْ قَبْلِ وَمَن يَتَّبِعْ كُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا. حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فائفوا وصحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّرَّةَ وَآتُوا الزَّكَاهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّ إلا من كان هدن ونصار تلك أمان الجوم قل هاتوا برانكم إن كنتم صادقين الَّذِينَ آمَنُوا وَوَجَّهُوا وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظلم ممن منأ مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسأل في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذي ولهم في ناخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجده الله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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لا ياتلق من يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ولا تسأل عن أصحاب الجعيم ولن ترضى عنك اليامود ولا النصور حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى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 وَمَن يَكْفُرْ بِي فَإِنَّ أُمُورَهُ خَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُ يَوْمَّ ت جَزين َفْسُنَ عَفْز الشي أَ وَلا يُق بعمُ مِنَا حدلُ وَلاَا التفعُه صَفعَنْتُ وَلهُ ي وَإِذِ بَتَّلَاءِ بَالرَّهِيمَ رَبٌّ وَبِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّافِ إِمَامَهُ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ جَاءَ أَنَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَلًّى وأهدنا إ إمرغما وإسم إذا أطهرا ب ينط إين وَآك في وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي جَعَلْ هَذَا بَلَدَنَا مِنًا وَرُزُقْ أَهْلَهُ وَمِنَ الثَّمَرْوَةِ مَنَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ نَاقِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُوا قَلِيْنًا ثُمَّ أَضْطَرُّوا إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبي الصَمص وَإِذ يضفَاءُ إ وَم القَوائيد منِ البيت وَإسماعيل وَبن تَقبل مِ الن إِنكَأَ تَسَّمع العلي وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منازكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وَبن وَبعَسْ في مَ وَصْنُونَ مِنْهُ يَطْلُ وَعَلََم آاتِكَ وَُعلمِمُهُم الكتاباب والعِكمَةَ وَيزَكهِم إِكَ تَ الحزز وَمَا الْمِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مُسْلِمًا وَلَيْسَ مُسْلِمًا مَّنْ غَشَّ وَإِن وَعَدُوا فِتْنَةً فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ هَٰذَا ۖ مِّن قَبْلُ ويعقوب يا بني إن الله اصطفر لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قولوا نعبد إليك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلاه واعدا ونحن لَهُ مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى وَنُصًّا لَّتَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُ بََّ بِالنائِه وَمأُزين إلين وَمَاء وَم أُ زِن إِن إبَغُهم وَإِثم إ وَإِسحَا قَو يعقُ بَ وَما قُطمونُ صس وما أوتذ ب أون مِ الروبّ مننَا نُفَذ ق بينين أ من ربهم لا نُفَ ق بينين أعَ من وَحنُ لَ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 نحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإثماعيل وإثاق ويعقوب والاسباط وكانوا هدن ورصارا قل أنتم أعلم أمن الله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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الثفراء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ذَلِكَ لَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً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 Ila lina'lama man yetbih urrasul mima yenqolibu ala aqibayih وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَعِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُضُوَاهَا فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاعِظُ مَا كُنْتَ فَوَلِّجُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ لَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ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 ان فريق وام منهم لا يكتمون الحق وهم يعالمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وان كل وجهه هو موليا فاستبق الخيرات اينما تكونو ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث قام الجتا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وان انه الحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة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 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ Allah مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم شايء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ولا نفث وفمروت ماشين الصوابين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لا اله الا الله وان الى راجعون يوناكه عليهم صلوات من ربهم ورحمه وانا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِئْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ أَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطْوَّ عَقَيْنًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِلٌ عَلِيمٌ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم النائنون إلا الذين تابوا إلا فيين الطب و أطأ و بج فأنا إك أ تو انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لَّن نُّزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُهُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ وَلَا النَّاسُ أَجْمَعِينَ قَانِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ وَعِيدًا وَقُومُوا إِنَّهُ وَاعِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الليل اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي وَالْفُلْكُ كَالْطَّائِرِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَفْأُونَا سَوَاءٌ مَّنْ أَوْذَنَ اللَّه وَمَا أَوْذَنَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا الْغَثَ وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياء والسعاب المسخور بين السماء ورغض لآيات, لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ كَعُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ وَلَوْتَرَى الَّذِينَ رَرَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّحَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُونَ وَأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَصَرَوَةٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخْوَرِجِينَ مِنَ النَّارِ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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل اتبعوا ما أنذر الله قولوا بل نتبع ما ألفينا علي آباءنا أو أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهندون وَمَا مَنَافِثُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّارِ يُنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ضُمُّ بُكْمٌ نَامِيًا فَهُمْ لا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رضقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والذمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما نضطر غير باغ ولا عاذ فلا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ يُضِلُّ وما يكنون في بطنهم إلا النار ولا, ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم حذاب نريم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نذل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنِ الْبَيْتُ رُمَنَا مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ وَآتَى الْمَالِ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَالسَّاعِدِينَ وَفِي الزِّقْوَبِ وَفِي الزِّقْوَبِ وَحَقُمَ الصَّلُوَةَ وَآتَ الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصبرين في البأساء والضراء وعين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصوات في القتلى الحر بالحج والعبد بالعبد ولوسى بنوسى مَلْعُوبٌ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَوَحْمٌ فَمَا نَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ نَّدِيمٌ Waada qu te so we hanyaatu ya uninalbapi la ala kutata qu Koti ba aada ko Iha abowa a adada kom mau to الواصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدنونه إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ثَمَرَ خَوْفٍ مِنْ مُصْلَجٍ نَفَاوِسَ نَوِسم فَأَضَاءَ بَيْنَهُمْ فَنَاءَ اسْمَعَ دَائِن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم. Ya ayuan vina abanu koti ba aala koosu mo kama koti ba aala lavina min kwabane kola a ko tattauna ayama manuudat Famakana min ku mari doona ala وَعَلَّ الَّذِينَ يُضَيِّقُونَ فِي رِزْقِهِ مَنَاعَةٌ عَنِ النَّاسِ فَمَا كَانَ تَتَّقُونَ أَخْوَيْنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقون فمن شهد منكم الشرف الياصم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 وَإِذَا ثَأَنَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُومِ النَّوْبِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ وَافْسُؤوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ أَن تَعْتَزِلُوهُنَّ أَن تَظهَرُوا زِينَتَكُمْ إِلَّا لِابْنِكُمْ أَوْ وَالِدٍ فما نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واصربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَنكِحُ عُدْدَةً مِّن دُونِهِمْ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتقون ولا تكونوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتاكنوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون يَسْأَلُونَكَ عَنِ إِلَٰهِ اللَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَمَا أَنْتُمْ بِهِ مُنْكِرِينَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ وَرَائِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ واتقوا الله لعلكم تفلعون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ما يعب المعتدين وقتلوهم حيث ساقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقواتلوهم عند المسجد العرام حتى يقواتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جذاع الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رعيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أثر الحرام بالشهر الحرام من اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Wa afe kofinsa bie laai wala tolquo be adhi ko mo in ta lokati wa assinnu Inalloyo e bolmo si Waati mo aggawal omi Ma ino ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مع الله فمن كان منكم من يضنوا به أزم رأسه ففديات من صيام أو صدقات أو نوسك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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد العرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُّوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُوا اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَةَ زَادِ التَّقَوَى وَاتَّقُونِ يَا أُنِلَى الْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُنَا تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَضَضْتُمْ مِنْ عَوَفَّاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حس أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رعيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَافِثَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في ناخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ناخرة حسنة وَفِي لَخْنَةِ حَسَنَتْ وَقِنَا عَذَابًا مَر إِنَّ إِلَٰهُكَ لَنَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ ثَرِيعٌ إِنْثَاب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ أَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصُومِ وَإِذَا تَوَلَّى سَآفِنَ الرُّضِ لِيُرْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّثْرِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَسَادِ وإذا قيل لو اتق الله أخذته العذة بالإثم فعصبه جهنم ونبيس المهاد ومن الناس من يشري نفس مبتغاء مرضوات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين فإن من بعد ما جاء يوم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا آيات يوم الله فيه ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع فالبني إسرائيل كما تيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا العيات الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير عفاب كان الناس ta عida tan faba afaom nabi na mobanshiri na wa mouziri Mobanshi na wamohiri na wa zana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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين أخولوا من قبلكم مثتهم مَا ظَنُّو الْبَأْسَ وَالضَّرَّ وَالذُّنُون حَتَّى يَقُومَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَصْرُ اللَّهِ أَمَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا قُلْ مَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ وَالْيَتَامِرِ وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهد الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد العرام وإخراج أهلي من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاؤوا ومن وَتَدِينُ مَلَؤُهُ دِينَ رِيفٍ فَيَمُتُّ مَهْوَى كَافِرٌ فِرْعَوْنَاءُ فِرْعَوْنَاءُ هَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ن والذين هاجروا وساعدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الحفو كذلك يبين الله لكم نائرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل اصلاحوا له خير وإن تخلطوا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وما شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تكن مشركات حتى يوم ولا امه مؤمنه خير من مشركاتهم ولا نكحوا جناباتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبث خير من مشرك ولا عبثكم أنائك يدعون إلى النار والله يدعو وَ إ الجati وَmofinati bi izni Wayugginu a yaatitina all ya takaamu Was ayuka nilmaoqu هو aza في الْمَعِيذ وَلَا تَقْرَبُوهُ حَتَّى يَطَهُرَ فَإِذَا تَطَهَّرْتُم فَامْنَعُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ نساؤكم عرس لكم فاتوا عرسكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوا وبشر المؤمنين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 وَإِنْ عَزَمَ الطَّرْفُ بِأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَتَرْتَبِصْنَ وَلَا يَأْتِينَ لَهُنَّ يؤمن بالله واليوم لا قير وبعولة أحق بردهن في ذلك إن رادوا إطلاعا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحفان ولا يعدل لكم أن تأخذوا مما اشَئْ أَنِ ٱللَّهُ إِنْ دَا يَخَفْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فلا تأتدوها ومن يتعد حدود الله فأنائك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج والقاف فلاجنا عليه من حي يتراثاء ان وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَجِّعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِلَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَنِكَ فَقَضُّوا مَنَفْسَهَ ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يا قوم به واتقوا الله الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء ففملغن اجلهم فلا تعضنهم اني ان ازواجهم اذا اذ بينهم بالمعروف Zalika je uvab bih man kan minnkom yuaminu billahi wal yom nakhir Zalikumu azkarnakun vatahar Wallahu ya'lem وأنتum na ta'lamu وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنَ الرَّدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاءَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَهَا لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ وإِنَّ لَدَيَّ أَوَّلَ مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِ وَعَنَ الوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ وَإِنْ هُدِفَ فِي فَورَنَ أَنْتَ وَضٌ مِنْهُمَا وَالتَّشَاوُرِ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ Raja na' alaykum Raja na' alaykum Iza falemtum ma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 والله بما تعملون خبير ولا جناء عليكم فيما عرضتم به من خطبات النسائية وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا توائدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تأذموا أقدة النكاة حتى يبلغ الكتاب أجلة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْظَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ لَا جُنَى آلَيْكُمُ إِنْ طُلَّقَتُمُ النِّسَاهَ مَا لَمْ تَمَثُّوا أَوْ التَّبْرِيدُ لَهُمْ فَرِيضٌ وَمَتِّعُوهُمْ عَنِ الْمُوثِقِ قَدْرَهُ وَعَنِ الْمُقْتَتِلِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وإن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن اقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بطويل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله فإن خفتم فرجانا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهن ووصيه لازواجهن متاع عن للحول غير اخراج فان خور جنف فلا جنع عليكم فيما فعلنا فيه الفسق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 لن طر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أظر الموت فقال لهم الله وموتوا ثم أحيوهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من فالذي يقلق الله أرضا حسنا فيضعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسطا وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه إلا هم بعث لنا ملكا نقوة في سبيل الله قال هل حفيتم إن كتبها لكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديرنا وأبنائنا لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَال لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتفع من المال قال إن الله اختفره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يتي ملكه من يشاء Wak waasi on ali Waqona la nabili oo na aya tamolke ayaatiyako I كَمَا تَابُ تُفِي سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَبَقِيَّةٌ قُمْ هُوَ أَلْقَتُ بِالْجُنُودِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَمْبِتَنِيكُمْ بِنَارٍ فَمَنْ ثَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يُطَاعُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ ارْتَضَى وَفَارَقَ فَتْأْتِي بِيَدِ فَجَرِبُوا مِنْ إِلَّا قَلِيلًا لَمَّا مَسَّهُمُ الضُّرُّ وَهُم مُّؤْمِنُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا قال مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا نجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت وَسَبِّتَ قَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَقَ مِنْ كَفِرِينَ فَازَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاودُ جَالُوتَ وَآتِهُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَّا يَخَاءُ وَلَوْلَا دِفَاعُ الله ببعض لفسدت لو وناكم الله ذو فضل على الانام تلك ايات وينذو اراك بالحق وانك من المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووفأ بعضهم درجات وآتينا إيث بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتت للذين من من بعد ما جاءتهم البينات وان يكن اختل مفهوم من امن ومنهم ما كفر ولا يشاء الله ما قد ولكن ما تريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من فِيهِ وَلَا كُنْتُ وَلَا سَفَاء وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ فَالَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَأَنَّ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِجُهُ الثَّمَاوَاتِ وَظَرْهِ وَلَا يَؤُدُهُ عِظُّمَانِ وَهُوَ الْعَلِجُّ الْعَظِيمِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قد تبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ وَمَا تَنَزَّلَ النُّورُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ الْمُطْغُوتِ وإلى الذي حج في ربي أنا الله الملك أنا الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا Ola Ibrahim, فإن الله ياتي بالشمس من المخرق فاتي بها من المغرب فبعت الذي كفر والله لا يدرقم الظالمين أو كان لفي مضعنا قريه ميخويه على عروشها قال ان يحييها بعد موتها فاماتهم امه حتى امن ثم بعثه وَمَا نُبَعْضُهُ قَالَبَنَا بِسَمَاءٍ فَوَيْلٌ لِطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَوَيْلٌ لِحِنَانِكَ وَلِنَجَاحِكَ نُسِرْهَا فَمَن كَسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَحْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ اريني كيف تحيي الموت قال اولم تم من قال بل وانا حنين يطمع ان قلبي قال فخذوا بعضا من الطير فخذهم اليك ثم جعل فأفرهم إليك ثم جعل على كل جبل منهم ثم جعلهم مياتين كفاعياء وعنا من الله عزيز حكيم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 Al-lazina yunfiqoon Amuala Fi sabil Allah Thumla Yutbihoon Thumla Yutbihoon Ma Anfaku Manna Wala Avela Homu Azharu Minda Rabbim Wala Wala Khawf Al-lazina قَوْلُ الْمَعْرُوفِ وَمَغْفِرَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَنِيٌّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ناقر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصوبه وابل فتركه صلدر لا hala shayi'i mima kaspu Wallahu والله yadil qawma l-kifirin Wa mafalu allazin yunfiqoon Amwamamu batigho'a wa rduhati Allah ثُم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَا فَتَحْنَا لَهَا بَوَّابَةً فَأَتَتْ فَأَنْتَتَكْلَضَ عَفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يا ونتعظكم ان تكون من اخير وانا بتجري تحت على النهر لو كان الهار له فيها <تصفيق> من كل الثمرات وأطابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار يَذَلِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمُ دَايَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا عِجْوَى الَّذِينَ آمَنُوا هَنْفِقُوا مِنْ طَجِّبَاتِ مَا كَسَبَتْتُوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ انتم تيمموا الخبيث من التوفقون ولستم باخذي الا ان تغمضوا في واعلموا ان الله رج عنيد الشيطان يائدكم الفقراء ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء وممن يعط الحكمه اُولُو الْبَابِ وَمَا بَقَتْ مِنْ لَقَطَةٍ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ آمِنًا وَإِن تُخْفُوها وَتُوتُوها الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ بِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لِسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Wala kemna Allah ya di man yashak wama tunfiqo min khoyri fali anfusikum wama tunfiqo na illa betlva awajak illa wama tunfiqo Lielفقراء الذين أعصروا في فبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يسبون جاهل أغنياء من التأقف تعرفهم بثيم هم لا يسألون الناس إلى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 الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس ذلك بانهم قاولون انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن وما ثلف وامره الى الله وما فيها خالدون يمحق الله الربا ويربصوا وقا يُحِبُّ كُلَّ كَفٍّ نَفِيمَ <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا الصُّحُفَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَقْرَبَ الصُّحُفَ وَآتَيْنَا ذَكَرَهُمْ أَجْرَهُمْ Taanno fa bében me la yo a ran son to benton fa kom on so a molin’on la tali mo a O un temps soit d'un pour rore le l' como un con to ta l'amour What voyant main to jalo' fille et يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين لا اغثم ثم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعد وانا يا بكاتب ان كما علمه الله فليكتب وليملن الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبغث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيف فلولا يستطيع أن يمله فليمله ولجه بالعدل تشهد شهيدين من دجانكم فالا يكونا رجلين فواجهوا ولا كبيرانيدا اغني ذلك اقسط انظر الله واقل ومن الشهاده وادن وادن الا تطعموا الا ان تكونوا تجوعه حاضره تديرون بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضر وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق الله ويُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَادٌ مَقَبُوضًا فَإِنَ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِيْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادًا وَمَنْ يَكْتُمَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلْبُهُ وَالرَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ Si be ko ben hin la un fa fili mai yacha o wayo a vibe mai’ru a kulichakwair. Aọson du bima onzina la قنا ب بالَّه وَ ب إكتي وك بهه والرصول لا نفق بين أحد م الصي وق سان وأقنااء أفنا قبنا وأإك المط يكلف الله نفسا لله سعى لها ما كثبت وعليها ما اكتثبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطعنا ربنا ولا تحمل علينا وقالته على الذين من قبلنا ربنا وما تحمدنا ما لا أطوأ به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا Al-Qamil